وَلا ن كلّفُ نَفسًا إلاصها وَلا كلفُ َفسًا إ صاح وَد كتاب يطقُ بالح وَد كتاب يوقق بالحد وَهُ لا يب